الحمد لله رب العالمين وصلى وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام نتديها بتكمل الكلام على قول الله تبارك وتعالى والمطلقات وتربص بانفسنا ثلاثة قروء ولا يحل لهن يقتن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبغولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم حيث وقفنا في الحلقة الماضية على قول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي النساء على أزواجهم مثل الذي عليهن بالمعروف وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة التي تؤدي الى الالفة والمحبة والاجتماع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الوجود الولود الوجود التي تتعبب الى زوجها فيحبها وقوله تعالى بالمعروف عيد ما يتعارفه الناس بينهم وهذا يختلف اختلاف الازمان والاماكن وللرجال عليهم درجة للرجال عليهم فضل وذلك بأن الرجل هو القائم على المرأة كما قال الله تعالى الرجال القومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والله عزيز حكيم أي ذو عزة وحكمة بالرة ففي هذه الآية الكريمة من الأحكام أن المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيات كامله بعد الطلاق وليس العبرة بالأشهر كما يظنه كثير من الآمنة لأن المرأة قد تحيض في شهرين مرة واحدة فتستغرق ستة أشهر وقد تحيض في الشهر والنصف مرتين فلا تتمه ثلاثة, ثلاثة أشهر فالعبرة بالحيض إذا حارت بعد الطلاق ثلاثة مرات كانت العدة. ويستثنى من ذلك المرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة، فإنه ليس عليها عدة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحت من نات ثم طلقتمهن من قبل أنتم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة إن تعتد دونها فنتعوهن وصفيهن صراحة جميلة. ويستثنى من ذلك عند بعض العلماء المطلقة طلاقا بائنا، فإنه ليس عليها إلا حيطة واحدة قال ذلك بعض أهل العلم مستدلا بقول الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك فإن المطلقة ثلاثا لا يمكن لبعضها أن يراجعها ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وأن المرأة إذا طلقت فعليها أن تعتد بثلاث حيار سواء كانت مطلقة طلاقا بائلا او طلاقا رجعيا ومن فوائد هذه الالت الكريمة واحكامها تحذير المرأة التي وجبت عليها العدة من ان تكتم ما خلق الله في ارخانها اي ان تكتم في بطنها لانها ربما تكتوه اما لتطويل العدة أو لتقصيرها فإن كان الباقي من حملها أكثر من مدة الحياض الثلاث، فإنها ربما تكتمه من أجل الإسراع في في في إنجاز العدة أو لأي سبب آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يرجع إليها في عدتها، فإذا ادعت أنهن قدر عدتها في زمن يمكن أن تنقضي فيه، فإن القول قولها، القول لا تعالى ولا يحل له أن يبتل ما خلق الله في أرحمين إلى آخر لكن يشترط أن يكون ذلك في زمن ممكن فإن كان في زمن لا يمكن، فإنه لا يقبل قولها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأذنة في بطون أمهاتهم لقول الله تعالى أن يكتمنا ما خلق الله في أرحمهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمن بالله وليوم الآخر ولوم الآخر هو يوم القيامة وسمي في اليوم الآخر لأنه آخر حياة الإنسان، حياة لأنه آخر الحياة، لأن الإنسان له أربع مراحل، المرحلة الأولى في بطن أمه، المرحلة الثانية في الدنيا بعد خروجه، والمرحلة الثالثة في القبر، والمرحلة الرابعة الأخيرة يوم في يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة واحد، التحريم المرأة التحريم البالغ من كتم ما خلق الله في رحمها وأن كتمها فيه أخلال بالإيمان بالله واليوم الآخر ومن فائدة الآية الكريمة وأحكامها أن الزوج حق لزوجته في إرجاعها في العدة إلا البائن كما سبق ومن فوائد الآيات الكريمة وحكامية أن الزوج المطلق هو زوج ما دامت امرأته في العدة يقول هسال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولهذا قال أهل العلم إن رتعية في حكم الزوجات ما يتعلق بالمعاشرة على الفراش ولهذا يجوز المرأة المطلقة طلاق رجعيا يجوز لها أن تبيت عند زوجها وحدها ويجوز لها أن تكشف وجهها ويجوز أن تتزين وتتطيب وتعمل كل ما يفعله النساء التي لم يطلق ومن فائد الآيات الكريمة وأحكامها الإشارة إلى أنه يجب على الزوج أن يكون مريدا للإصلاح في مراجعة زوجته المطلقة. لقوله تعالى إن أرادوا إصلاحاً فأما إذا أراد الاضرار فإن الله تعالى يقول ولكن سكوهن ضرراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظل من ولكن هل إذا أراد الزوج الإضرار بمراجعة الزوجة في أدتها هل تصح هذه الرجعة أو لا تصح؟ ظاهر الآيات الكريمة التي نتكلم عليها الآن أنه ليس له أنه ليس له الحق فيما بينه بين الله. بقوله لأن اشترق في كوني أحق من غيره أن وجد الإصلاح. فإذا أراد الإضرار فإن هو إرّاجع وحكمنا له بصحة المراجعة ظاهرا فإن هذه المراجعة عند الله تعالى لا تفيد شيئا لأن الله اشترط لهذا الحكم أن يكون الزوج مريدا للإصلاح وما أكثر الذين يطلقون ويراجعون بقصد الإضرار للزوجات وهذا حرام عليهم بل المراد أن بل واجب أن يريد الإصلاح وأن لا يريد الضرر وإلى هنا ينتهي أو إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات إحكام القرآن وفوائده وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.